يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فما الجاهلية المقصودة في الآية وهل توجد جاهلية ثانية وما التبرج الذي نهى الله عنه في هذه الآية قال الله تعالى وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآية مذكورة في سياق النداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ترشدهن إلى الاستقرار في بيوتهن وعدم التبرد كما كان عند الجاهلية الأولى التبرد قيل هو المشي مع تبختر وتكسر وقيل هو أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها وقيل هو أن تبدي من محاسنها ما يجب ستره وهو مأخوذ من البرج أي السعه. وقيل هو من البرج أي قصر العالي ومعنى تبرجت ظهرت من برجها وهو بهذا المعنى يجعل جملة ولا تبرجن مؤكدة لجملة وقرنا. الجاهلية الأولى مختلف في تحديد زمنها وملخص الأقوام كما في تفسير القرطبي أولا هي ما بين آدم ونوح وهي ثمانمائة سنة قاله الحكم ابن عيينة ثانيا هي ما بين نوح وإدريف كما قاله ابن عباس ثالثا هي ما بين نوح وإبراهيم كما قاله الكلبي. رابعا هي ما بين موسى وعيسى كما قاله جماعة خامسا هي ما بين داول وسليمان كما قاله أبو العالية سادسا هي ما بين عيسى ومحمد كما قاله الشعبي. وكلها أقوال ليس لها دليل صحيح فالقدر المتفق عليه أنها قبل البعثة النبوية بزمن طويل لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت بعدها وهي أقرب منها إلى البعثة وكانت المرأة في الجاهليه الأولى تلبس الدرع من اللؤلؤ أو القميص من الدر غير مخيط الجانبين فتلبس الرقاق من الثياب ولا تواري بدنها فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال وهذا يشعر لأن ذلك العهد عهد ترف فهل كان في أيام عاد وثمود حيث جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حضارة وقوة وترف يبنون بكل مكان آية على قوتهم يعبثون ولا يجدون بشكر الله ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون وينفتون من الجبال بيوتا فارهين ربما يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى ومهما يكن من شيء فإن الجاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الثراء الفاحش، لكن كان في بعض نسائها بعض مظاهر التبرج الذي قد يصل إلى العري الكامل في بعض الأحيان، فقد ذكر مسلم في صحيحه أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة. فنزل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ووصف التبرد بأنه تبرد الجاهلية الأولى لا يعني أن المنهي عنه هو ما كان على هذه الصورة الفاضحة بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما عداه من الحق والتبرد المنهي عنه في الإسلام هو كشف العورة التي يختلف حجمها أو مساحتها باختلاف من يطلعون عليها، فمع المحارم كالأبي والابن والأخي هي ما بين السرة والركبة، ومع الرجال الأجانب هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والخدم الموجودون الآن رجال أجانب، وعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم. وليس من المحارم ابن العم وابن العم وابن الخال وابن الخالة وأخ الزوج وكل أقاربه ما عدا والده وإذا جاز لها كشف الوجه مع الأجانب فليكن من غير اصباغ ومغريات فاتنة فالمقصود من النهي عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد وإذا كان هذا النهي موجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن اولى لعدم وجود ما لديهن من الشرف والحصانه والانتساب للرسول والبيئة الصالحة ويتبع كشف العوره دين الكلام والتعطر والخلوة والتلامس وكل ما يدعو إلى الفتنة والله أعلم